استروا أقيموا صفوفكم واعتدلوا استروا صفوفكم والسد الخلل الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن لا سمعنا مناسا ويأمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلِكَ ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميع. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرين أو أنت بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا سبيل وقاتلوا وقتلوا لأُكَفِّرَنَّ عنهم لأُكَفِّرَنَّ عنهم سيئاتي ولأدخلنَّهم جنات ولأدخلنَّهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا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 إن الله سريع الحسابة يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر الله